بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الفاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سلقى الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سدقى الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ لرب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سلقى الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الفناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسماس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 بسم الله الرحمن الرحيم. أعود بعبد الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس.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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ لرب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى صلق الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلا الناس من شر الوسماس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس.